بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ أَن تَأْتِيَ أَوْ يُهْدَى أو ينذكر فتنفعه الركر أما من استغنا فأنت له تصد وما عليك ألا وأما من جاءك يخسى وهو يخسى فأنت عنه تنهى إِنَّ إِنَّ طَقْيُو ثَمَنَ شَاءَ بَكَاوَ فِي صُحُفٍ مَكْوَا أو فقم مقا و ثير دي عيد بصفا و ثي كامي و باو و تيل الانسان ما مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ